لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشن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 أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلو على الله إني أتيكم بسلطان مبين. وَإِنْ يَعُدّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواب 118. ثم صبوا فوق مِنْ من عذاب الحميد 119. ذق إنك أنت العزيز الكريم 110. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين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 إنهم مرتقبون